بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقران الحكيم انك لمن المفسلين على صراط مستقيم كاذيلا العزيز الرحيم العزيز الرحيم العزيز الرحيم العزيز الرحيم العزيز الرحيم الزيز <تزيل> الرحيم العزيز الرحيم العزيز الرحيم العزيز الرحيم العزيز الرحيم العزيز الرحيم العزيز الرحيم العزيز الرحيم لِتُؤْذِرَ قَوْمًا مَّا أُنذِرَ آبَاؤُهُمْ فَهُمْ غَافِلُونَ لَقَدْ حَقَّ قَوْلُ عَلَى أَكْثَرِهِمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ إِنَّا جَعَلْنَا في أَعْنَاقِهِمْ لَغ فَهِيَ إِلَى <سؤال> الْأَذْقَانِ <سؤال> فَهُم مقمحون في إلى فَهُم في إلى فَهُم هم جعلنا في أعناقهم أضلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون انا جعلنا في إلى في إلى الأذقان في فهي إلى مقمحون جعلنا في <تصفيق> أعناقهم أظلم فهي إلى الأذقان فهم مقمحون في إلى الأذقان في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 إن جعلنا في <تصفيق> أعناقهم أضلّا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون إن جعلنا في أعناقهم أضلّا إلى في إلى في إلى الأذقان الأذقان فهم مقمحون جعلنا في أعناقهم أظلا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون في إلى في في أضلالغ فهي إلى جعلنا في أعناقهم أضلالغ فهي إلى الأذقان إلى فهي إلى الأذقان فهم مقمحون إنا جعلنا في وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. وجعلنا من بين أيديهم سدا خلفهم لا بين لا وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدغ فأغشيناهم فهم لا يبصرون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدغ فأغشيناهم فهم لا يبصرون فهم لا يبصرون وجعلنا من بين أيديهم سدّ ومن خلفهم سدّ فأغشيناهم فهم لا يبصرون بين لا بين أيديهم سداً ومن خلفهم سداً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 هُمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ ءَأَذْكَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنْذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ إنما تذر من التبع وخشير رحمن بالغيب فبشره بمغفرته وأجر كريم إنما تذر من التبع وخشير رحمن بالغيب فبشره بمغفرته وأجر كريم إنما تذر من التبع الذكر وخشير رحمن بالغيب فبشره بمغفرته وأجر كريم إنما إنما تُثِرُ مَنِ التَّبَعَ الذِّكْرَ وَخَشِيرُ الرَّحْمَانَ بِالْغَيْبِ فَبَشِّرْهُ بِمَغْفِرَتِهِ وَأَجْرٍ كَرِيمٍ مَنِ اتبع الذِّكْرَ بِالْغَيْبِ فَبَشِّرْهُ وَأَجْرٍ كَرِيمٍ مَنِ الذِّكْرَ بِالْغَيْبِ فَبَشِّرْهُ اننا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا واثرهم وكل شيء احصيناه في امام مبين اننا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا واثرهم وكل شيء احصيناه في امام مبين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 قالوا إن تطيرنا بكم لئن لم لنرجم أنكم ولا يمسّ أنكم من عذاب أليم بكم ولا عذاب قلوا عذاب تطيرنا بكم لئلا متعته بكم منكم ولا يمسك منكم عذاب أليم تطيرنا بكم لئلا متعته لنرجع منكم ولا يمسك عذاب أليم قلوا إن تطيرنا بكم لئلا متعته لنرجع تطيرنا بكم ولا يمسكنكم عذاب أليم. قالوا إن تطيرنا بكم لئلا مترته لنرجع منكم ولا يمسكنكم عذاب أليم. قالوا إنا قالوا طائركم معكم ااذكرتم بل انتم قوم مسرفون قالوا طائركم معكم ااذكرتم بل انتم قوم مسرفون قالوا طائركم معكم ااذكرتم بل انتم قوم مسرفون قالوا طائركم معكم اذُكِّرْتَ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُسْرِفُونَ قَالُوا طَائِرُكُمْ مَعَكُمْ قالوا طائركم معكم أئذكيرتم بلئتم قوم مشرفون قوم مشرفون مَعَكُمْ أَنُذُكِّرْتُمْ بَلْ آتُم قَوْمٌ مُسْرِفُونَ قَالُوا طَائِرُكُمْ معكم بل أنتم قوم مسرفون. قالوا طائركم معكم <تصفيق> قالوا طائركم معكم أئذكيرتم بلئتم قوم مشرفون قالوا معكم بل قوم, مسرفون. قالوا معكم بل أنتم قوم مشرفون قالوا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 أنتم قوم مسرفون. قالوا طائركم معكم ااذكرتم بل انتم قوم مسرفون وجاء من اقصى المدينه رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم اجرا وهم مهتدون اتبعوا من لا يسالكم اجرا وهم مهتدون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 وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون الذي الذي الذي ترجعون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 وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون وما لي لا الذي فطرني ترجعون وما لي لا الذي فطرني ترجعون وما لي لا الذي فطرني ترجعون ترجعون اتخذ من دُونِهِ آلِهَةً إِن يردني الرحمن بِضُرٍّ لا تُغْنِ عَنِّي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا وَلَا ينقذون أتخذ من دُونِهِ بِضُرٍّ تُغْنِ عَنِّي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا وَلَا شفاعتهم شيئا ولا يوقذون أتخذ من دونه آلهة أي يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا يوقذون أتخذ من دونه آلهة إن بضر لا تغنى عني يوقذون يردن بضر لا عني شفاعتهم شيئا ولا يوقذون من دونه آلهة أي يردن الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا يوقذون أَأَتَّخِذُ من دُونِهِ آلِهَةً إِن يردني الرحمن بِضُرٍّ لا تُغْنِ عَنِّي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا وَلَا ينقذون شفاعتهم شيئا ولا يوقذون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني بضر لا عني شفاعتهم شيئا ولا يوقذون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغنى عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون أأتخذ من دونه آلهة إن يردن الرحمن يوقذون من دونه آلهة أي يردن الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا يوقذون من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا يوقذون اتخذ من دونه الهه ان يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون شفاعتهم شيئا ولا يوقذون من دونه آلهة أي يردن الرحمان بضر لا تغنى عنى شفاعتهم شيئا ولا يوقذون شفاعتهم شيئا يوقذون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 إني آمَنتُ بربكم فاسمعون إني إني إني إني إني إِنِّي آمَنتُ بِرَبِّكُمْ فاسمعون إني آمَنْتُ بِرَبِّكُمْ فَاسْمَعُونْ إِنِّي آمَنْتُ بِرَبِّكُمْ فَاسْمَعُونْ قِيلَ ادْخُلِ الْجَنَّةَ قَالَ يَا لَيْتَ قَوْمِي يَعْلَمُونَ بِمَا غَفَرَ لِي رَبِّي وجعلني مِنَ الْمُكْرَمِينَ قيل ادخل الجنه قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي واجعلني من المكرمين قيل ادخل الجنه قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي واجعلني من المكرمين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 قيل دخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين قيل دخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر ربي وجعلني من المكرمين وما انزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين وما انزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين وما أنزلنا على قومه من بعده من وَمَا جند من السماء وما كنا منزلين وما وما أَنزَلْنَا على قومه من بَعْدِهِ جند من السماء السَّمَاءِ وَمَا كُنَّا وما جند من السماء وما كنا منزلين. وما وما أنزلنا على قومه من بعده من وَمَا بَعْدِهِ جند من السماء وما كنا منزلين. وَمَا على قومه من بَعْدِهِ من جند من السماء وَمَا كنا منزلين. وَمَا أَنزَلْنَا على قَوْمِهِ من بَعْدِهِ مِن جُندٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَمَا كُنَّا مُنزِلِينَ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَىٰ قَوْمِهِ مِن بَعْدِهِ مِن, جند من السماء وَمَا كنا كانت إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً فَإِذَا هُمْ خَامِدُونَ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 يا كانت اِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً فَإِذَا هم خامدون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 يا حسرة على العباد ما يَأْتِيهِمْ من رَسُولٍ إِلَّا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أَهْلَكْنَا قبلهم من القرون أَنَّهُمْ إِلَيْهِمْ لا يرجعون ألم لا يرجعون ألم القرون لا يرجعون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 لما جميع لما جميع لما جميع ويا كل لما جميع لما جميع لدينا محبرون ويا كل لما جميع لدينا محبرون ما جميع لدينا ويا كل لما جميع لدينا وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون خرجنا يأكلون وآية لهم الض الميتة أحييناها واخرجنا منها حبا فمنه يأكلون الميتة يأكلون الميتة وآيات لهم الضل ميتة أحييناها واخرجنا منها حبا فمنه يأكلون يأكلون ميتة ميتة منها فمنه يأكلون، وآية لهم الأرض الميتة أحييناها واخرجنا منها حباً فمنه يأكلون، وآية لهم منها منها يأكلون، وآية لهم الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها واخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وآية لهم الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وآية لهم الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون. ياكلون وايه لهم الاض <سؤال> الميته احييناها واخرجنا منها حبا فمنه ياكلون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 وخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها واخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه آية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وَجَعَلْنَا فيها جَنَّاتٍ من النخيل وَأَعْنَابٍ وَفَجَّرْنَا فِيهَا من وفجرنا فيها من العيون وفجرنا فيها من العيون وفجرنا فيها من العيون وفجرنا فيها من العيون وفجرنا فيها من فيها من فيها من فيها من العيون، وفجرنا فيها من العيون، وفجرنا فيها من العيون، فيها من فيها من العيون، فيها من العيون، فيها من العيون، فيها من العيون، فيها من العيون، فيها من العيون، فيها من العيون،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 لِيَأْكُلُوا بثمره وما عملته عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ أَفَلَا يشكرون يشكرون يشكرون يشكرون يشكرون ثمره وَمَا عملته أيديهم أفلا يشكرون. ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أ يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها تنبت الأرض وَمِنْ أَفْوَتِهِمْ وَمِمَّا لا يَعْلَمُونَ سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون الذي لا الذي ومما لا يعلمون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الارض ومن انفسهم لا الذي لا الذي خلق الازواج كلها مما تنبت الارض ومن انفسهم ومما لا يعلمون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 سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الارض ومن انفسهم لا يعلمون الذي لا الذي خلق الازواج كلها مما تنبت الارض ومن انفسهم ومما لا يعلمون سبحان الذي خلق الأزواج كلها بما تبت الأرض ومن ألف سهم لا يعلمون سبحان الذي خلق الأزواج كلها بما تبت الأرض ومن ألف سهم لا يعلمون وآيةٌ لهم الليل نسلخ منه النهار فإذاهم هم مظلمون <تصفيق> نهار فإذاهم مضلون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذاهم مضلون وآية الليل مظلمون <س speed and motion> وايه لهم الليل نسلخ منه النهار فاذا هم مظلمون وايه لهم الليل نسلخ منه النهار فاذا هم مظلمون وايه لهم الليل نسلخ منه النهار فاذا هم مظلمون لهم الليل نسلخ منه النهار فاذا هم مظلمون لهم الليل نسلخ منه النهار فإذاهم مضلّمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذاهم والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم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 مستقر <تصفيق> العزيز والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم العزيز العزيز العزيز والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والالشنز تجريل مستقر إها ذلك تقدير العزيز العالمليم والشنز تجريل مستقر إها ذلك تقدير العزيز العليم والشنز تجريل مستقر إها ذلك تقدير العزيز العالمليم والشنز تجريل مستقر إها ذلك تقدير العزيز العليم. والقمر قدرناه ما حتى عادك العرجون القديم. والقمر قدرناه ما نازل حتى عادك العرجون القديم. والقمر قدرناه ما حتى عادك العرجون القديم. والقمر قدرناه ما حتى عادك العرجون القديم. والقمر قدرناه ما نازل حتى عادك العرجون القديم.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 والقمر قدرناه, منازل حتى عاد والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم للشمس ينبغي لها ان تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكلهم في فلك يسبحون لشمس ينبغي لها تدرك سابق النهار في يسبحون لشمس تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكله في فلك يسبحون لشمس ينبغي لها تدرك الليل سابق النهار في يسبحون تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكله في فلك يسبحون للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر لالشمس ينبغي لها ان تدرك القمر ولليل سابق النهار وكلهم في فلك يسبحون للشمس ينبغي لها ان تدرك القمر ولليل سابق النهار وكلهم في فلك يسبحون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 لشمس يبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكله في فلك يسبحون لشمس يبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكله في فلك يسبحون لشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل النهار في سابق النهار وكله في فلك يسبحون للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر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 وآيَةٌ لهم أَنَّا حَمَلْنَا ذريتهم فِي الْفُلْكِ المشحون وَآيَةٌ أَنَّا حَمَلْنَا فِي الْفُلْكِ وَآيَةٌ أَنَّا حَمَلْنَا فِي الْفُلْكِ وَآيَةٌ أَنَّا حَمَلْنَا فِي حملنا في الفلك المشحون. وآية لهم أننا في الفلك حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وآية لهم أنا حملنا وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وخلقنا لهم من ما يركبون وخلقنا لهم من مسنه ما يركبون ما يركبون ما يركبون ما يركبون ما يركبون ما ما يركبون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وخلقنا لهم من مسنه ما يركبون وخلقنا لهم من مسنه ما يركبون ما يركبون ما ما ما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 وان نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون نغرقهم فلا صريخ لهم ينقذون نغرقهم فلا صريخ لهم ينقذون يُنقذون وَإِنْ شَاءَ نُغْرِقَهُمْ فَلَا صَرِيخَ لَهُمْ وَلَا هُمْ يُنْقَذُونَ فَلَا لَهُمْ وَلَا هُمْ فَلَا لَهُمْ وَلَا هُمْ وَإِنَّ شَأْنُ غَرِقَهُمْ فَلَا صَرِيحَ لَهُمْ وَلَا هُمْ يُقَذُّونَ وَإِنَّ شَأْنُ غَرِقَهُمْ فَلَا صَرِيحَ لَهُمْ وَلَا هُمْ يُقَذُّونَ إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين حين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 وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أن طعموا اللو يشاء الله قِيلَ قال يشاء الله أطعمه <fått tornado> وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا الذين آمنوا اللو وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أن طعامهم اللو يشاء الله أطعمه وإذا قيل لهم مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين أنطعم من لو يشاء الله أطعمه وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أن طعموا اللو الله قِيلَ الله قال يشاء الله أطعمه الله قال آمنوا ان نطعم من لو الله واذا قيل لهم انفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين امنوا ان نطعم من لو يشاء الله اطعمه وإذا قيل لهم مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين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 نُطْعِمُ مَن لَّوْ يَشَاءُ اللَّهُ أَطْعَمَهُ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ الله <الفق> قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنُطْعِمُ مَن لَّوْ يَشَاءُ اللَّهُ أَطْعَمَهُ قِيلَ مماا رزَقَكُم اللهقال اللو الله قِيلَ الله قال الذين كفروا للذين آمابَنواأَن طعمُ ال ي شله الله ق <تصفيق> مَن قيل يَشَاءُ اللَّهُ أَطْعَمَهُ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنُطْعِمُ مَن لو يَشَاءُ اللَّهُ أَطْعَمَهُ وإذا قِيلَ لَهُمْ أَنفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آبنوا أَنُطْعِمُ يَشَاءُ الله إن آتتم إلا في ضلال مبين أن طعم ماله يشاء يشاء الله أطعمه في إن آتكم إلا في ضلال مبين أن طعم الله في يشاء الله أطعمه في إن الله أطعمه.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 <سؤال> <بيكث> إن آتوم إلا في ضلال مبين أن طعم مالو يشاء في يشاء الله أطعمه في إن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 <نتحدث> إن آتتم إلا في ضلال مبين أن طعم ملؤه يشاء يشاء الله أطعمه إن إلا في ضلال مبين أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن آتكم إلا في ضلال مبين أن طعم ماله يشاء في يشاء الله أطعمه في الله أطعمه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 ما ينظرون الا صيحه واحدة تأخذهم ما ما ما ما ينظرون الا صيحه واحده تاخذهم وهم يخصمون ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم ما واحدة تأخذهم وهم يخصمون ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون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 فلا يستطيعون توصية ولا الى اهلهم يرجعون ما ينظرون الا صيحة واحدة ما ينظرون الا صيحة واحدة تاخذهم وهم يخصمون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 فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يضجعون ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يضجعون ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون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 هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون قالوا ياويلنا ما من هذا قالوا مَا بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد رحمال وصدق المرسلون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 إن كانت كانتْ إَّ صَحَةَ واحدَة فَذاهم جميع لدينا محبرون إ كانت إ صحَ واحدة فإذاهم جميع لدينا محبرون إ كانت إَّ صحةَ واحدة فإذاهم جميع لدينا محبرون إ كانت إ صح واحدة فإذاهم جميع لدينا محبرون إ كانت كانت إلا صيحته واحدة فإذاهم جميع لدينا محبرون إن كانت إلا صيحته واحدة فإذاهم جميع لدينا محبرون كانت إلا صيحته واحدة فإذاهم جميع لدينا محبرون كانت إلا صيحته واحدة فإذاهم جميع لدينا محبرون كانت إلا صح واحدة فَذاهم جميع لدينا محبرون إ كانت إَِّ صحَ واحدة فذاهم جميع لدينا محبرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون لا نفس ولا تجزون تعملون لا نفس تجزون تعملون لا تظلم نفس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 انتم تعملون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون فاليوم لا تظلم نفس شيئا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 I'm mm -hmm. اِنَّ اَصْحَابَ الْجَنَّةِ الْيَوْمَ فِي شُغُلٍ فََاكِهُونَ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 النت اليوم في شغل فكهون.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 هم وأزواجهم في <تصفيق> ظلال على مُتَّكِئُونَ متكئون. على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 أراك متكئون هم وأزواجهم في ظلال على الأراك متكئون في على في على في على آيك متكئون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون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 لهم فيها يدعون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون, لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون. سلاما قولا من رب الرحيم سلاما الرحيم سلاما الرحيم سلاما الرحيم سلاما قولا من رب الرحيم قولا من الرحيم قولا من الرحيم قولا من الرحيم قولا من الرحيم قولا الرحيم قولا بسم الله الرحمن الرحيم سلاما قولا من رب الرحيم سلاما قولا من الرحيم وامتاز يومئيا ايها المجرمون وامتاز يومئيا ايها المجرمون وامتاز يومئيا ايها المجرمون وامتاز يومئيا ايها المجرمون وامتاز يومئيا ايها المجرمون وامتاز اليوم ايها المجرمون وامتاز اليوم ايها المجرمون وامتاز اليوم ايها المجرمون وامتاز اليوم ايها المجرمون وامتاز اليوم أيها المجرمون وامتاز اليوم أيها المجرمون وامتاز اليوم أيها المجرمون وامتاز اليوم أيها المجرمون وامتاز اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان انه لكم عدو مبين. وأن اعبدوا هذا صراق مستقيم هذا صراكم مستقيم هذا مستقيم هذا مستقيم هذا مستقيم هذا مستقيم هذا صراكم مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون إصلواها اليوم بما كنتم تكفرون هذه جهنم التي كنتم <سؤال> <سؤال> <سؤال> اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون هذه جهنم التي <سؤال> كنتم تعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون هذه جهنم التي كنتم تعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون هذه جهنم التي كنتم تعدون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 اسلواها <سؤال> اليوم بما كنتم تكفرون هذه جهنم التي كنتم تعدون اسلواها اليوم بما كنتم تكفرون هذه جهنم التي كنتم تعدون اسلواها اليوم بما كنتم تكفرون هذه جهنم التي كنتم تعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون هذه جهنم التي كنتم توعدون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 وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجله بما كانوا يكسبون اليوم نختتم على أفواهم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجله بما كانوا يكسبون اليوم نختتم على أفواهم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجله بما كانوا يكسبون اليوم نختم على أفواهم وتكلمنا أيديهم وتشهد أضجرهم بما كانوا يكسبون.اليوم نختتم على أفواهم وتكلمنا أيديهم وتشهد بما كانوا يكسبون اليوم نختم على وتكلمنا أيديهم, وتكلمنا أيديهم, وتكلمنا أيديهم.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 ان جُنُّوا بما كانوا يكسبون اليوم نختم على افواههم وتكلمنا ايديهم وتشهد ارجلهم بما كانوا يكسبون اليوم نختم على افواههم وتكلمنا ايديهم وتشهد ارجلهم بما كانوا يكسبون اليوم نختم على افواههم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 اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد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 يشهد ارجلهم بما كانوا يكسبون اليوم نختم على افواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد ارجلهم بما كانوا يكسبون اليوم نختم على افواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد ارجلهم بما كانوا يكسبون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 ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنا يبصرون. ولو نشاء على فاستبقوا الصراط فأنا يبصرون ولو نشاء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 فاستبقوا الصراط فأنا يبصرون الصراط يبصرون الصراط يبصرون الصراط يبصرون الصراط يبصرون الصراط يبصرون يبصرون يَبْصِرُونَ فَمَنِ اسْتَبَقَ <تصفيق> الصِّرَاطَ فَإِنَّهُ يَبْصِرُونَ فَمَنِ اسْتَبَقَ الصِّرَاطَ فَإِنَّهُ وانى يبصرون ولو لشاءوا لَمَسَخْنَاهُمْ عَلَى على مكانتهم فمستطاعوا مضيئون ولا على ولا يضيعون على فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ولونشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ولونشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا يضيعون ولو لشاء لم على مكانتهم فمستطاعوا مضيؤ ولا يضيعون ولو لشاء لم على مكانتهم فمستطاعوا مضيؤ ولا يضيعون ولو سخناهم على ولا يضيعون ولو على مكانتهم فمستطاعوا مضيئون ولا ولو لشأء على مكانتهم فمستطاعوا مضيئون ولا يضيعون ولا يضيعون فما استطاعوا مضيا ولا يضيعون فما استطاعوا ولا يضيعون ولا ولا ولا ولا ولا فَمَا اسْتَطَاعُوا مضيا ولا وَلَا يَدْعُونَ ولا فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن عمّه ننكسه في الخلق أ يعقلون في في أفلا في أفلا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 وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنْبَغِي لَهُ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ وَقُرْآنٌ مُّبِينٌ إِلَّا ذِكْرٌ وَقُرْآنٌ إِلَّا ذِكْرٌ وَقُرْآنٌ ذِكْرٌ وَقُرْآنٌ مُّبِينٌ لينذر ما كان حيه ويحط القول على الكافرين ليؤذر القول على الكافرين ليؤذر القول على الكافرين على على على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 وه على الكافرين على الكافرين على الكافرين على الكافرين على الكافرين على الكافرين على الكافرين على الكافرين القول على الكافرين أَوَلَمْ يَرَوْا يروا خَلَقْنَا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أَنْعَامًا فَهُمْ فهم لها مالكون أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت خلقنا يروا أننا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون أيدينا فهم لها مالكون أو يروا أننا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعم فهم لها مالكون يروا خلقنا لهم مما عملت فهم لها مالكون يروا أو يروا أننا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أن خَلَقْنَا لهم مما عَمِلَتْ أَيْدِينَا أَنْعَامًا فَهُمْ لَهَا مَالِكُونَ يروا أن خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون أن أن ما يروا أننا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعم فهم لها مالكون فهم لها مالكون أولم يروا أننا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون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 فهم لها مالكون لها فهم لها مالكون وذللناها لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ فمنها ركوبهم ومنها فنهايات يأكلون. منها يأكلون منها يأكلون منها يأكلون يأكلون وَلَهُمْ فيها مَنَافِعُ وَمَشَارِبُ أَفَلَا يَشْكُرُونَ ولهم فيها منافع ومشارب أى مشارب فيها فيها ولهم فيها لهم فيها <تصفيق> منافع ومشارب افلا يشكرون فيها فيها فيها فيها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 ولهم فيها <تصفيق> منافع ومشارب افلا يشكرون فيها فيها ولهم فيها فيو <تصفيق> ومشارب أفلا يشكرون فيها منا ومشارب أ يشكرون ولهم فيها منا ومشارب أو فيها يشكرون مَنَافِعُ وَمَشَارِبُ أَفَلَا يَشْكُرُونَ لَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبُ أَفَلَا يَشْكُرُونَ لَهُمْ يشكرون وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لَّعَنَهُمُ اللَّهُ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 لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون لا نصرهم يستطيعون نصرهم وهم لهم جد محضرون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 لا لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون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 لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جنود محبرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون لا نصرهم وهم لهم جند محبرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محبرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محبرون فلا يحزن كقولهم إننا نعلم ما يسرون وما يعلنون فلا يحزن كقولهم إِنَّا نعلم ما يسرون وما يعلنون فلا يحزن كقولهم <تصفيق> إِنَّا نعلم ما يسرون وما يعلنون فلا يحزن كقولهم إنا <تصفيق> نعلم ما يسرون وما يعلنون فلا يحزن كقولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون فلا يحزنك قولهم إِنَّا نَعْلَمُ مَا يُسْرُونَ وَمَا يُعْلِنُونَ فَلَا يَحْزُن كَقَوْلُهُمْ إِنَّا نَعْلَمُ مَا وَمَا يُعْلِنُونَ إِنَّا نعلم ما يسرون وما يُعْلِنُونَ ما يسرون وما يعلنون ما يسرون وما ما يسرون وما ما يسرون وما ما يسرون وما ما يسرون وما ما يسرون وما يعلنون. ما يسرون وما يعلنون. يسرون وما يسرون وما يسرون وما يسرون وما يسرون وما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 Hãy أولم ير الإنسان أننا خلقناه من نطفة، فإذا هو هو خلقناه من نطفة، فإذا هو خصيم مبين.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 وَضَرَبَ لنا مثلا ونسي خلقه قَالَ من يحيي العظام وَهِيَ رَمِيمٌ قُلْ يحييها الَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ قُلْ الَّذِي أنشأها وَهُوَ بِكُلِّ خلق عليم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة الذي الذي أول مرة وهو بكل خلق عليم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 قل يحييها الذي أنشأها أول مرة بكل الذي بكل الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة الذي بكل الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم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 أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أيخلق مثله مثلهم بلى على وهو الخلاق العليم. أوليس الذي خلق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 أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أيخلق مثله مثلهم بلى وهو الخلاق العليم. أوليس الذي خلق أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أيخلق مثله مثلهم بلى وهو الخلاق العليم. أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أيخلق مثله مثلهم بلى وهو الخلاق العليم.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 إنما أمره إذا أراد شيئا ان يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء واليه ترجعون إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون.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 فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون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 إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونَ فسبحانَ الَّذِي بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ